يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقومه يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن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 ما يأتيهم انكم رسل منكم يقصون عليكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 نَنَالُ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا وَنَحْنُ وَشَهِدُوا عَلَى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين